la ilahe illallah, bda bha, hak o sab. كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا إله إلا الله فضابة الصخر الصلب أحمد المختار للخد يسبقنا نابها ولا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب والجبال الراسية كلها وهضابها ولا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب الرعود أصواتها والبروق أثوابها ولا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب جابنا العثرات معطي الكنوز كنوز أصحابها ولا إله إلا الله والكلام أصدق متاب الحكم في سرها والهدى بهدابها ولا إله إلا الله تخضع لها كل الرقاب ظو والله من حملها وجا يسعابها الله ترجح بميزان الثواب بس ما ولا وترابها ولا إله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 ننسي جبه حسن الثياب هنا شيد المجد والنور من محرابها لا إله إلا الله فكرها نعتق الرقاب طهرة للخلق بحسابها وحسابها لا إله الله يفتح لها سبعين باب كل باب فاح من عودها وطيا بها ولا إله إلا الله لو نزلت في الصخر ذاب هي سلاح الجند وسيوفها وحربها ولا إله إلا الله خذها معك وقت الذهاب جنة الفردوس وين أنت يا طلابها يا الله يا رفا سهل لنا كل الصعاب فكنا من كربة مظلم سردابها ما لنا غيرك ملاذن ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها فالقى الأصباح باني السماء مرسي الهضاب علم الأسرار هزم جميع محيي الميت مبيدى الجيوش أهل الخراب كسر الجبار جابر كسير طنابها مغني المحتاج مشبع هل المخلب وناب مروا يطربي مفرد جميع كرابها حي يا قيوم أنا بأسألك بم الكتاب حاجة فيك من القلب وانت عفو عنا يا مجير النبي من العذاب وعفو عن نومة محمد فهو صابها أنا عبدك وانت بالخير تبدى والثواب رحمتك تسبق عذابك تبشرنا نابها أسألك باسمك ووجهي لمجدك فالتراب الملوك بجندها سلمت برقاب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 نسألك بس مايك الغر والوصف المهاب بل فواتح والخواتيم كم نقربها نسألك بحرف كتاب اي والله من كتاب بس سور رجال زهاب أهل واسهابها السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا هنا ونسالك اسم العظام وبه كشف المصاب ويا الكرسي وكم قلب نتهجى بها ترزل وتفتح لنا للخلد باب واحمنا من نار كلمه قد وعقابها والله اني بالخجل مثل محم من المصاب اتبهت تقصير ولا بنفسي عامه لكن إن العبد لما رجع بعد الغياب يغتفر لشردته بعد طول غيابها من أنا حتى مدحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها أتوسل بالشهادة وهيرس الذهب واعترف بذنوب عبد ونكسر Fermay zedelmenin Allah ma istaghni al kellemi ve tabanı. Al Khaliq fi muazin tejdira zubab. Allah الله كم من جمجم جم حنطت بترابها دمر الأملاك وكنوزها صارت مهب تنزل البغي نحط الفنا قص الله كم فرعون حطه على رس الحراب الله, الله, الله, الله كم جبال دقل وتذبط نابها الله كم من راس طاغوت جرة الكلاب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 للعابها شف ثمود البغي ما توب ناقى في شراب والثور بالحمامة <تصفيق> يرد عرابها وقوم نوحا كالظفى دعب طفال عباب وصالقوا مش مثل الجيف بشعابها كلهم عبد الطمع يا في ثياب كشرت بنيابها واحتمالها مخلابها لا ترجهم تراهم سراب في سراب فوف امرك للمهيمين يفتح بابها واش بقي من مال قارون واصحب العياب زر مقابر ترى البوم قد غنبها